صلى الله عليكم يقول السائل يذكر بعضهم أن الذين يقررون السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية والنصح لهم بالسر أنهم غلاة الطاعة وأن فعلهم غلو في ولاة الأمر هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بل اتهام لله جل وعلا. الله قال جل وعلي يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخل مالك وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده غلو في السنة والطاعة سأل الله العافية نعم